بسم الله الرحمن الرحيم طاصيم、ميم. تلك آ ي ا ت الكتاب المبين نتلو عليك من ن ب أ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون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 ولا تخافي ولا تحزني إ ن إن ا رادوه إ ل ي ك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آ ل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إ ن فرعون و ه م ا ن وجنودهما كانوا خاطئين وقالت م ر ا ت فرعون قره عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون و أ ص ب ح فؤاد أ م موسى فارغا إ ن كادت لتبدي به ل و ل ا لولا أ ر ب ط على ل ق ب ه ا ل ت ك و ن من المؤمنين و ق ا ل لأخته ت ي ه غير ت ب ه عن ن ج و ب ه وهم ل ا ي ش ع ر و ن و ح ر م ن اجتماعي عليه ر ض من قبل فقالت م على أهل ل بيت ي ك ف و ن ه لكم و ه م ع ه النابلسي ل ل ع ل م أن و ع د ا ل ل ه حق ولكن أ ك ث ر ه م ل الهدى ي ع م ولما و ن بلغ شركه دعويه غير ربحيه ذ ا ل م د ي ن ل ض م ي ن غفلة م ن أ ه ه ل ا فوجد ف ي ه ا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 إنه ع شركه ق ا ل رب إني ظلمت ن ف س ي ه غير ف ر ل ف ف غ ربحيه ذات مضمون اجتماعي قال رب ب موسوعه ا أنعمت علي فلم ر النابلسي ل م م ج ر ي ف أ للعلوم الاسلاميه ن ف ل موسوعه ا أراد ا أن أن يبطش ب ل ذ د النابلسي ل ى أ ت ر د أن ت ق للعلوم الاسلاميه ق ت ت ن ف س ب اسماء تكون الله ا ل ح ي ن ى وجاء ر ج ل من أقصى ا ل م د ي ي ن ة س ع ى قال قال يا البلا موسى إن ت م ر و ن ب ك ل ي ق ت ل و ك فاخرج إ ن ي لك ل من ا ه غ ي ف خ ر ج م ن ه ا خ ا ئ ف ي ت ر ق ب قال رب ن ج ي ن من ا ل ق و م ا ل ل ظ ا م ي ن و ل موسوعه ت النابلسي ربي ب للعلوم و م ماء مدين ا ورد وجد ي ه ة من الاسلاميه ن يسقون وإنهم ورأتين تذودان ق ا ل ما خ ط ب ك م اني قال تا لا س ق حتى يصدر ا لما ر كبير ع ا وأبونا شيخ كبير فسقى ل ه ثم تولى إلى الظل وقف قال إني لما انزلت ل ل قال ظ وقف رب إ ي لما أ ن إ ل ي من خير فقير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 قال ذلك بيني وبينك اينما ا ل أ ج ل ي ن قضيت فلا عدوان عليه والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى ا ل أ ج ل وسار ب أ ه ل ه م و س و ن ه ا ا ل و ل ن ا ر ا ل لأهلهم س ي للعلوم ي آتيكم منها بخبر أ شدوة ن الاسلاميه ن ع ل ت ص ل فلما ا ت ى غ ا نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه من الشجره ان يا موسى اني انا الله رب العالمين وان الق عصاك فلما راها تهتزك انها جان والله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 من غير سوء و ا ظ م إ ل ي ك جناحك من الرهب فذلك برهانان من رب ك إ ل ى فرعون وملئه إ ن ه م كانوا قوما فاسقين قال رب إ ن ي قتلت منهم نفسا ف أ و أ خ ا ف أ ن يقتلون قال رب إ ن ي قتلت من منهم م ن نفسا ف أ خ ا ف أ ن يقتلون واخي هاهون هو أ ف ص ح مني لسانا فارسله معي لذا يصدقني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 سحر م ف ت ر و م ا س م ع ن ا ب ه ذ ا في آ ب ا ل ن ا ا ل أ و ل ي و ق ا ل موسى ربي أ ع ل م ب م ن ج ا ء ب ا ل ه د ى م ن ع ي ه ومن تكون له ع ا ق ب ة ا ل د ا ر إنه ل ا ي ف ل ح الحسنى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 و ا س ت ك ب ر و ا ج و د ه في ا ل أ ر بغير ض الحق و ظ ن و ا أنهم إ ل ي ن ا لا ي ر ج ع و ن ن ف أ خ ذ ا ل و ن د ه ه ف ب ذ م في ا ل ي م ف ا ن كان ظ ر كيف عاقبة ا ل ظ ا ل م ي ن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 ه و أ ه د س و ع ه النابلسي كنتم م ي ت ج ب و ا ل ك ل ع ل م أ ن م ا يتبعون أ ه و اسماء ء ا ل ع ه و ا ه هدى بغير م ن الله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 اولئك ل قبله ق من من مسلمين ربنا إنا كنا من قبله أولئك يؤتون أ ج ر ه م مرتين بما صبغوا و ي د ر ؤ و ن بالحسنه ا ل س ي ئ ة ومما رزقناهم ينفقون واذا سمعوا الله واعرضوا عنه وقالوا لنا أ ع م ا ل ن ا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين انك لا تهدي من احببت ولكن الله, ولكن الله يهدي من يشاء وهو أ ع ل م بالمهتدين وقالوا إ ن ا اتبع الهدى وقالوا انا اتبع, إن اتبع الهدى معك نتخطف من أ ر ض ن ا اولم نمكن لهم حرما امنا تجبى إ ل ي ه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا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 م ت افلا عِنْدَ تعقلون افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقي كمن متعناه متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامه من المحضرين ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين, الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول الذين ربنا هؤلاء الذين أغويناهم أوينا كما غوينا عليهم ك م ا كانوا إ ي ا ن ا يعبدون وقيل د ع و ا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا, وراوا العذاب لو أ ن ه م كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أ ج ب ت م المرسلين فعميت عليهم م ا ل أ ي و شركه ا ل ه د م شركه دعويه ن غير ربحيه ن ا ت مضمون ا ل ت م ا ي ش ع ي سبحان الله وتعالى م ا ي ش ر ك و س و ر ب ك ي ع ل م م ا ت ك ن صدورهم وما ي ع ل ن و ه وهو ا ل ل ل ه ا إ ل ه إ ل ا هو ل ه ا ل ح م د في ا ل ل أ و ى و الله آ خ ر ة و ا ل ح ك م وإليه ت ر ج ع و ن قل أرايتم ى ج م ل س و ع ه ا ل ي م ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه ي ت ل و ي و م ا ل ق ي ا م من ة إ ل ه غ ي ر ا ل ل ه ي أ ت ي ك م ب ل ي ل ت س ك ن ن و فيه ف ل ا تبصرون م ن ر ح م ت جعل لكم الليل و ا ل ن ج ا ر لتسكنوا فيه ولتبتغوا, ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم ف ا ق و ل و اين شركائي الذي ن كنتم تزعمون ونزعنا من كل أ م ة شهيدا فقلنا, فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أ ن الحق لله و ظ ل عنهم ما كانوا يفترون ن إ و ق ا ء و ن كان من قوم موسى فبغى عليهم و آ ت ي ن ا ه من الكنوز ما إ ن م ف ا ت ع ه لتنوء بالعصبه اولي القوه إ ذ قال, قال له قومه لا تفرح إ ن الله لا يحب الفرحين وبتغ فيما آ ت ا ك الله الدار ا ل آ خ ر ه ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ ي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين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 ولا ي س أ ل عن ن ذ و ب ه م ا ل م م ج ر و ن فخرج ع ل ى قومه ف ي زينته ق ا ل ا ل ذ ي ي ن ر ي د و ن ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا الذين م و ت و ا ا ل ع ل م ويلكم ه النابلسي ا ل ه للعلوم ع ل ص ا ل ح ا و ل ا ولا ي ل ق ا ه اسماء إلا الصابرون ف خ الله ا ل ح س ن ينصرونه وما كان من المنتصرين و أ ص ب ح الذين تمنوا مكانه ب ا ل أ م س يقولون ي ق ويك ل و و ن أ ن ان ل ل ه و ي ك أ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أ م ن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 والعاقبة ل ل م ت ق ي ن من جاء ا ب ل ح س ن و ع ه ا و م ن ج ا ء ب ا ل س ي ئ ف ل ا ا يجزى ل ذ ي ن ع م ل و ا ا ل س ي ئ ا ت إ ل ا م ا ك ا ن و ا ي ع م ل و ن إن ا ل ذ ي فرض ع ل ي ك ا ل ق ر آ ن ل ر ى ترجو أن يلقى إليك الكتاب ر موسوعه ا ل ك ا ب ل س ي للعلوم ا ل ا س ل ا ر ي ه ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله الها اخر لا إ ل ه إ ل ا هو كل شيء, كل شيء هالك الا وجهه له الحكم و إ ل ي ه ترجع